İnna jعلna maa aləl ərd zinətə ləhə linəb ləhə ləbələ və həm əyyəm əhsən əmələ və əndə ləjəlun maa aləyhə səxidə jürüzə əm həsibətə ən əsəhəbə ləcəhəbə əl-qəhəm əl إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً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 ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ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 هَلَّ قَدقُلنا إِذًا شَطَطَاق ه أُلِ قَوْمونَ التَّخَذُ مِن دُونِهِ آِهَا لَلَا يَأتُونَ عَلَهِم بِسُلقَانانِ بَينِ فَمَنْ أَولَمُ م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 لو إِطَّلَحتَ عَلَيهِم لََّيتَ مِنهُم فِرَارَُ وَلَمُ لِتَّ مِنهُم رُحبَ وَكَذَلِكَ بَعثْنَاهُ لَتَسَ أَلُ بَيْنَهُم قالَالَ قَاائِلُم مِنْهُ كَمْ لَ بِستُم قالَاوا لَ بِسنَا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 وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُرْبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً أَوْ تَاسْتَفْتِي فِيهِم مِّنْهُمْ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن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 فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي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 نِعَّ الثَّوَابُ وَحَسُنَة نُرْتَ فَقَا وَضْنِبَ لَهُمَّ ثَلََّّجُ لَْنِ جَعَنَا لِأَحَدهِ مَا جََّتَين مِنْ أَعْنَّابِ وَحَسَفْنَاهُمَا بِنَخْلُِ وَجَعَناَا بَيْنَهُماَا زَرّعَ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 وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ ما أظن أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أبدا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ أكَفَلْتَ مَنِ الَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً لَّكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّ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 Fəliyə qırsağının zərində gələ stapleqə qədək, Sələqələrrainə edirəmə kəratla таqlərəməntəli qaqşusləni qədərəməti qədərəməkkə qədərəmərunə edirəməni qə Bassımın qəqdirəmə qırsaqdanəs谦əmək əşəbərdə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 وَطِْبَ لَهُم مَثَلَ الحَيةِ الدُّنْياكَمَا إِنْ أَن زَلناَاهُ مِنَ السَّماء فَخْتَ طَب فَخْتَ طَبِهِ نَباتُ الأبضِّ فَأَصَْحَهَشيمًا تَذْرُوهُ ال وَكَانَ اللهَّهُ عَ كلُلِّ شَيئٍ مُ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 ما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة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 الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضو به الحق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 فَلََّا بَلَ غَ مَجَمَعَبَيْنِهِ مَا نَساحوتَهُمَا فَتَّخَذَ سَبِي لَهُ فِيبَحرِ صَربَ فَلَمَّا جَوَزَا قَالَ لِفَتَهُ آتِنَ غَدَ أَنا لَقَدَ لَقينَ مِنْ سَفَرنَا هذاَا نَصبَاء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 قَالُوا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن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 فَطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَا ل تُآخِذنيِي بِمَا نَسيتُ وَلَا تُرحِقني مِنْ أأَمر عُصْرَ فَم طَلَ قاحَت إذَا لَِيغُلَ مَن فَقَتَ لَهُقالَالَ أَقَتَلتَ نَفْسَن زَكِيِيةً بِغَيررِ نفس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 قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها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 ذَكَ تَو وَأَقْرَبَ الرحْمَا وَأَمَّ الجِدَار فَكَانَ لِغُل مَنةِ مَْن فيِي المدينينَةِ وَكَانَ تَ تحتهُ كَنزُ لهما وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ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 قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَاءَكَ مَعَ مَاءٍ يُونُونٍ وَنَحْنُ مُشْرِقُونَ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا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 قالوا يَذَ القَررنَّينِ إَّ يَأججَ وَمَ ججَ مُفسِدونَ فِي الأبضِ فَهَلْ النَّنجَعَُ لك خَرجَا فهَلْ النَّجَعلُ لك خَرجًا عَ أَ تَجعَلَ بَنَناَا وَبَينَهُم سَدد قالَالَ مَا مَككَنِّي فِيهِ رَبّ خَيْرٌُ فَأَعنُون بِقُووَةٍ أَجَبَنَكُم وَبَنَهُم رَدمَا آتُونِي زُبَ الْ الْ الحَدِي حتىََّ إِذَا سَوَ بَيْنَ الصَّدَ فَْنِ قالَالَ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 فَإِذاَا جَ أَوعْدُ رَبّ جَعَلَهُ دَككَّ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حََّّ وَتَلََكْنَا بَعضَهُم يَومَ إِليِ يَمُوجُ فيِي بَعْب وَنُفِي خَافِي الصّورِ فَجَمَعناهُمْ جَمّ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 هَلْن نَُِّكُم بِالأَخْسَرينَ أَعمالَ الذيذينَ بللَّ سَعيهُم فيِي الحيةِ الدُّنْييا وَهُم يحسَبون وَهُمْ يحسَبونَ أَهُ يُحسِنونَ صَُّ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فحبطت أعمالهم, فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا وَاتَّخَذُون آيَاتِ وَرسُلِه زُوك إِ الذيينَ آممَنُوا وَامِلُ الصَّالِحَاتِ كََت لَهُم جََّ تُفِر الدَوسِ نُزُلَا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبَونَ عَْهَا حِ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد Qul, ənmə ənə bəşər məthləkum yuuhə əliyə ənmə əliyə ələhəkum əliyə ələhəkum ələhəd Fəmən kən yərgü lqā ələqə rəb